بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة